باسم الاب والابن الروح القدس الاله الوحيد امين عايز ان شاء الله ابتدي معاكم صباح سياد شخصيات كدل امكلمكم ان العرضة عن سموئيل النبي سموئيل النبي كانت امه عاقراً حنّة وفي الحقيقة كتير من النساء العواكر لما سمح ربنا انه انه يطيهم اولاد بعد مدة كان اولادهم مميزين ولهم عظم خاص لشال ذلك مثلا اليسة راب كانت عاقرا ولما ربنا فتح رحمها ولدت يوحنا اللي هو اعظم من ولدته النساء وامرأة منوح كانت عاقرا ايضا وبعدين ربنا بشرها بانها ستلب ابنا ويكون نذيرا للرب وصار ابنها هو شمسون اقوى الرجال في تاريخ الكتاب المقدس ورحيل كانت عاطرا ولما سمح الله انها تلب انجبت يوسف الذي صار اعظم وزير تموين في المصر وصار ابن بفرعون ومتصلفا على كل البلاد وسارة ايضا كانت اعفرا ولما سمح رب ان تلد ولد ابن الموعد الحاكم كلهم ناش او زمان سمئيل ايضا ولدته امه وكانت عفراً. وصار سموئيل اخر القضاح في عصر القضاح واعظم نبي جاء بعد موسى النبي واصبح الرجل الذي مسح الملوك مسح شاوي ومسح داود ملكا وكان سموئيل هو ابن الصلاح وابن البكاء وابن الايمان وابن النبش ام محمى كان لها ضرة اسمها فننة كان عندها اولاد وكانت بتغيصها لدرجة انها بكت من الغيب ورفضت انها تلك وبعدين ذهبت الى شيلوه لكي تصليه الكتاب يقول صلى الصلاة ونظرت نظرا وبكى بجاه ووعدت ربنا وقالت له يا رب لو ادتني زرع بشر واعطيه لك كل ايام حياتي كلمة صلى الصلاة يعني مش صلاة عالية ما يعمل الناس بيصلوا لكن يصلي صلاة يعني مش صلاة عالية زي ايدي النبي صلى صلاة فلم تمتر السماء ثلاثة سنين عدت اشهد وصلى صلاة امترت صلى من من عمق بلبك صلاة وهي مرة النفس وصلاة وهي تبكي ربنا ما بيستحملش كتير صلاة انسان هو هيك لان ربنا بقيف الشعور جدا وزي ما قلت مرة في سفر النشيد الأنشيد، تحولي عيني في عيني فانهما قد غلبت انه قلت دي لتقال عن العينين الباكيين اللي بيرتفعوا الى الله الانسان اللي بيصلي وهو مر النفس وبيبكي امام ربنا مش يصنع البكاء زي واحد يقول عايزة بقى رجل دموع ويستنع الدموع لابقى من مر النفس وربنا ما بيحتملش ان واحد يكون مر النفس امامه وندلت نفس ان ده يبقى بتاع ربنا في ناس كتير كانوا نذيرين للرب في واحد نظره الرب لنفسه زي شمشون لما يعني جيه ملس الرب يبشر امه قال له يكون نذيرا للرب لا هو نذر نفسه والأم نذره لكن ربنا نذر ونف وفي واحد ندرت أمه زي الصممين وفي ناس بينزلوا نسخ لكن برضو اللي ندرت أمه أصبح مرتبطا بهذا النذر لأنه خرج من سمة أمه وليس من سمة هو فقال ربنا استجاب لحنى وأعطاها حبلة وأعطاها السموين هذا في الحقيقة لما كانت بتصلي ما كانتش بتتكلم ملا محها هي ربما اللي كانت بتتكلم لكن الكتاب يقول كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع لدرجة ان عالي الكاهن ظنها سكرة فقال لها عالي حتى متى تذكرين انزعي خمرك عنك ابارة وعنيقة وابتهام وحش بيقولوا الكاهن العظيم لأنها مرة في النفس بتصلي من كل قلبها ياريت كل كاهن يكون شديد على الناس ياخد بالهم من المعطادي الشد لو ده من اي شخص عادي يمكن ما تكونش غريبة لكن الشدة والامتهار والاتهام الباطل لما يجي من كاهن ويبقى جارح ووحش الناس يلتمشون في الكهنوت ان يكون رجال الكهنوت اضحاب قلب رقيق حنين رقيق على الناس لكن يقول لها كومي انزعي خمرك منك شيل خمرها جاء لإنسانة خديثة بالصمد ربنا من هالبهر إدانة في غير موضع ومع ذلك لما سمعت الكلام منه أجابت حنى وقالت لا يا سيدي إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مشكرا للأسكب نفسي أمام الرب لا تحسب أمتك ابنة اللي عالة لأن من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن كسفته قالت له سيدي وأمتك لم تعاتبه بشدة لكن كلمته برقة والرقة دي غلبته دايماً الرزقة تغلب العنش لأن الإنسان العنيف لما يجاب عليه الرزقة بيحجل من عنشه ويحجل من رفة من يكلمه قالت له لا يا سيدي أنا إنسان حديمة ومن حسني بتكلم عشان كده عالد كاهن خجل منها وأجاب عالي وقال الحبيب السلام اله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته منه فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن واجهوها بعد مغفر كانت بتصلي وهي صايمة لما سمت الدعوة السيبة منه إبليتها وآمنت وطبت ثومها ولم تعود مرت النفس بعد ما قالتش مين الراجل ده القاسي العنيف ده أقبل منه دعوة ده لان هستجل دعوة من إنسان طيب لكن مش من هذا النوع ما قالتش كده كانت إنسانة طيبة جدا حنج وقويس إن ساموهيل اتولد من امرأة في مثل حمى هذه طبنا اعطاها محجلة ووقفة نزرح اول ما فطمت الولد اخدته وودته الى شيلوه الى المسكن المخدس لعل بعضكم يتقل يقول ايه شيلوه لدي الشيلوه دي منتصر شمال بيت إيل انتقلت إليها خيمة الاجتماع وثابوس العهد وقعدت هناك حوالي يمكن ثلتمائة سنة لغاية بعدين لما رجع أبوس العهد إلى جهون ثم إلى أوروشليم أيام داود النبي فكانت هي المكان المقدس والناس كانوا بيروحوا الى شيلوه هناك لكي يزبحوا للرب ويقدموا من ويصلوا هناك فهي اول ما فصلت فمنخدته وودته هناك يخدم في المسكن المقدس مع عالكة جابت له ثونيا كده لطيفة على قبله ولبسته لبس كويس وقدت لخ سمئيل التسل ده عاش في عصر فاسد عصر الخضاع كان من افسد العصور وكانوا الناس اشرار وربنا يا ما دفعهم الى ايدي اعدائهم نتيجة الشر اللي هما فيه حتى عالي الكاهن كان اولاده ليه اثنين حزن وفنحاز كانوا فيه منصح الشر والفساد حتى في خيمة الاجتماع الجو كان جو وحش لكن ساموئيل ما كانش ليه دعوة بالجوه ذا الرجل عايش في هيجابياته وروحياته ومالهوش دعوة بهذا الجوه الثالث كتير من الناس في ربنا عاشوا في اجواء وشة لكن الخير الذي كان فيهم كان اقوى من الشهر المحيط به يعني موسى النبي ما كان عيش في قصر فرعون وسط ادادات فرعونية لا تحصل لكن الايمان الذي فيه كان اقوى من الوثنية المحيطه بيه يوسف الصديق عاش في بيته سفاره وجوه فيه عسرة حتى من سيدته لكن الاسفة التي كانت فيه كانت اقوى من الخطير الموجود عند السيدات في ناس لا يتأثرون بالجو ولا يعتذرون بان هناك عفرة لا الشخص القوي يكون اقوى من العفرة وهكذا كان سموئيل عاش في قر في ايجابياته الروحية ومهموش الحجد تبلغ من العصر ان ربنا غضب عليهم وسمح ان يهزموا في حرب ويؤخذ منهم تروث الاهر المهم ان اصل هذا الجو التفسير ربنا اختار هذا الشخص الصموئيل لكي يكون نبيا له وهو لسه طب صغير ربنا بله رسالة عجيبة الحكاية دي موجود الكاهن الكبير عالي الكاهن وموجود هذا الطفل الصغير فربنا كلم الطفل وبله الرسالة يوصلها لهذا الكاهن الكبير يعني ربنا لم يكلم عالي الكاهن مباشرة إنما أوصل إليه رسالة عن طريق هذا الصبي الصغير الذي لم يكن يعرف أولا أن يميز صوت الله يعني ربنا لما نداله أول مرة معرفش إن ده صوت ربنا أتكر عالي الكاهن عايزه فراح العالي وقال له أنت عايزني قال له لا أنت ندالي قال له لا فكلموا ربنا المرة الثانية برضو ما افتكرش ان ده صوت ربنا ما علش فيه ناس ما بيميزوش صوت ربنا في الاول وربما يميزونه فيما بعد مريم المجدلية لم تميز صوت ربنا بعد وقيامه اولا وظنته البستان لكن ميزته فيما بعد تلمزا عنواش لم يميزه صوت الرب في الاول لكن ميزوه فيما بعد كتير جدا ممكن يأتيك صوت ربنا وانت ما تميزوش وتفكره صوت تاني لكن ربنا بيدرب اولاده ازاي تمرنوا على ايه وبعدان ربنا لما تلت لما تاني مرة بقى سموهين يجي له ويروح لعالي الكاهن ويقول له انت ما لي يقول له لا فا اتدى علي لما يجي الصوت ومرة أسلت وقل تكلم يا رب فان عبدك سامع فقال الكلام بسامع فربنا بلغوا رسالة صعبة بلغوا رسالة صعبة عن هلاك علي الكاهن عن حلاك اولاده قال له ايه لما قال له تكلم يا رب فان عبدك سامع فقال للرب اللي استمهين هوذا أنا انا ساعب امرا في اسرائيل كل من سمع به فطن اذناه في ذلك اليوم اقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته ابتدأ واكمن وقد اخبرته باني اقضي على بيته الى الابد من اجل الشر الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا به اللعنة على انفسهم ولم يردعهم ولذلك اقسمته لبيت عالي انه لا يكفر عن شب بيت عالي بزبيحة او بتخدمة الى الابد ازاي بقى هذه الرؤية الصعبة يبللها العالي الكاهن العالي الكاهن قال له تعالى تعالى كلمه لي قالك ايه ربنا لا تخفي عنه يفعل بك الرب ويدي ان اخفيت عنك كده معه صعب ان الواحد يبلغ رسالة خطيرة متعبة يقول يتوبى لأقدام المبشرين بالسلام لكن واحد يبلغ واحد يقول له بيتك هيتخرب الا الابد انت وقلتك ولا يكفر عنه شركم. لا بزبيحة ولا بتخدمه ولا بحاجة, بحاجة هو أولاد علي كان كانوا أشرار وهو كان يعلم بشرهم هو فعلا لكن بسلوك فري نعم في عيدة الحكاية مواقف تكون حازمة وحازمة اللهم لا يا بني ليس حسنا الخبر الذي اسمعه عنكم اذا اخطأ انسان الى انسان يدينه الله فان اخطأ انسان الى الرب فمن يصلي من اجله ولم يسمعه بصوف ابيه كان لازم كان ياخد موقف لنولاده بجد يعني ازاي اولا بتعمل الحكاية زي كده ويطرطهم من العمل ويخركهم برا الخيمة ويديهم اي عفوغة لكن لا يا اولادي اللي بتعمله ده مش مش مضبوط شاتر وحناية لا في مواقف عايز اقدب ابنك بقبيه من حبيث الحنية في المعاقبية بتضيع الحكاية وتخليهم يستمروا في الشر لذلك لم يسمعوا له لم يسمعوا له لأنه لم يكلمهم بحزن لم يكلمهم بشدة تناسب الشر الشديد اللي بيعملوه وفقط هبته عليهم لهو اللي عين أولاده خضار كان يطرسهم يعاقبت عشان كده ربنا قال لي انه لم يرجعهم مش بس لم يوضخهم انه وضخ لكن لم يرجعهم لم يمنعهم لم يصحح موقفهم اوعى تفكر في كل وقت من الاوقات انك لازم تكلم ابنك بحرمية وروت مهما كان الشر اللي بيتفكر في مواقف عايز حز وعايز شدة وعايز موقف يحل الموضوع علشان كده ربنا سمح ان الشعب ينهزم وان يؤخذ ثابوت العهد منهم وكان ثابوت العهد خروجه من عندهم يدل على غضب الله عليهم وانه مش راضي عنهم فعال الكاهن لما سمع ان ثابوت عهد الرب قد اخذ وهو تعبان وقع كده على راسه بكسره اتراسه فمات وولاده ماتوا في الحرب وقضي على هؤلاء ولم يفق إلا صموئيل، فصار صموئيل هو المهتمن على مسكن الرب يشيلوه وعارف عند جميع الناس بيقور وعارف جميع إسرائيل من دان في مدهر سبع انه قد اؤتمن السموئيل نبيا للرب، وعاد الرب يتراء في جلوه يعني سدى السموئيل ده اللي يمثل ربنا سدى العيش وصار قاضيا بالشعب في الحقيقة حسرت قضاء ساموهيد يعني لم تذكر بالتفكير وعين أولاده وأولاده برضو ما كانوش بنفس روحياته وكان يطلقينه مخضاء فالشعب بدأ يطلب أن يكون له ملك يحكم صمويل وقال للرب تر يعني ايه رفضوه في ذلك الحين كان الشعب يحكم بطريقة في اقراطية في اقراطية يعني ربنا وقراطي يعني الحكم يعني حكم ان ربنا كان يحكم الشعب عن طريق الامبياء فكان النبي هو الواصلت بين الله والناس وربنا هو اللي بيحكم فلما رفضوه وقال الكلام لربنا قال له هم لم يرفضوك انت بل رصدوني انا فبتعمل معهم يا رب قال نعين لهم ملك عجيب ربنا سبحانه الحكاية دي لما تخبطهم خطت حرقهم بنار دول اللي ربيهم رفضوا ميه لخليهم يجربوا حكاية الرفضة دي لهم ميه ما فيه ابن يلاقي الفوتاجاز موجوده في نار يقرب فييده على النار امه تضربه على اليده وتقول له ابقى ده على النار احسان تتحرك وفيه ابن ابنة ان تسيبه يتلزع تالي مرة يتفرخ وعمره ما يقرب للنار بس مش الكل روعه تعمله كده على طول ما جاي يزيده في شيء فساعات ربنا يمنع الواحد عن الشر قبل ارتكابه وساعات يتركه على حريته لغاية لما يقاسي نتيجة الشر وبعدين يرجع من نفس ربنا ما قادش لسليمان ما تاخدش النساء الكثار دوره تابوا ياخد لغاية لما خادوه الى الضياع واوشك على الالاك المهم اعمل لهم ملك وهنا تأتي مرحلة اخرى من مراحل سمويل اللي هو سمويل صاحب قنينة الدهن الذي يمسح البلوك الشعب عايز ملك نديه له ملك ونجب له اصول واحد في الشعب يعني هو مشه الزكة يكون كل الناس يوصلوا لكتابه بالكتير يعني أفهم للناس يوصلوا لكتاب نجيب لكم اللي انت عايزين بس ده هيذلكو وهيطعبكو وهيعمل فيكو يزوه قالوا احنا قابلين طب تصدق وفي طمويل الاول اصطاع عشرة لقى شاول وصب على رأسه من ثمينة الدهن ومسحه ملكا وبهذه المسحة حل عليه الروح القدس تنبأ لا الانبياء يتنبأوا تنبأوا فيهم لدرجة الناس استغربوا قالوا اشاول ايضا بين الانبياء يتدينا دي دي فكرة تانية ان ربنا ما عنده اشمانا يعطي بعض الاشرار مواهب بمبدأ تكافؤ الفرص ولكن شاول لم يستفد من هذه الموهبة ولم يستفد من هذه النبوءة المواهب لم تصلح قلبه من الداخل فظل قلبه كما هو هو اتبعته انسان يحب ذاته متمركز حول ذاته يهمه يحتفظ بالسلطة الى اخه والحاجات يضيعاته انا مش عايز اخلش فيها للتفاصيل لان احنا ما نتكلمش عن شاور دلوقتي لكن عايز اقول ان شاور اخطأ وربنا كان عارف انه يخرج لكن حتى يصفر وربنا ساعد من شاول وقال للصموبيل يروح ينشع ملك واخر بداول عجل عجيب الكلام شوفه ويقول ايه ربنا رفض شاول وصموئيل ناح على شاول كل الايام اول ملك انسح فقال الرب لصموئيل حتى متى سنوح على شاول وانا قد رفضته تعال ارسلك الى بيت يسا البيت لحمه لاني قد رأيت في بنيه ملكا ربنا لقى في أولاده نبيا له وحبيبا له وإنسان يعمل حسب قلبه قال له روح روح انسح من أولاده ملك قال سمجيل كيف أثر إن سمع شاول يقتل تصور وصل للعنفر شاول انه ممكن يقتل نبي الله صموئيل قال له انسمع لي شاول يقتلني فصموئيل راح هناك البلد فسجد ان صموئيل دخل قال له جاي قال لهم جاي اقربح للرب فعلا قدم ذبيحه ودعى ليه يجدس بس قال على الخطوة الاولى وما علمهمش الباقي يعني هو ما وصلنا جايزه عن جريا وقال لي رياسة قال له لولادك ربنا هيختار منهم واحد فقدم له اولاده السبعة بيقولوا له عبا رياس سبنين السبعة امام سمعين. الواحد قدموا لي هو الياهات الابن الكبير كان بصوا اثنين شكله حلو كده فقال ان امام الرب المسيح فقال الرب للصموئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته لانه ليس كما ينظر الانسان الانسان ينظر الانين اما الرب فينظر الى القلب فمشت سبعة كلهم قصاده ده يقول رفضته وده يقول ده مش عايزه صعب جدا ايها الاخوة والاحباء ان الواحد يتمرر قصاد ربنا وربنا يقول قبلته ولا رفضته مسألة صعبة صعبة صعبة الله يعلمها قد ايه صعبا انا دخلت مرة في الحكاية دي وكنت خايف يمرر يلوحب قصاد ربنا ويقول عايز ولا مش عايز. الكلام ده كان ساعة في القرعة هنتمرر قصاد ربنا وربنا يقول عايزه ولا مش عايزه كنا ان الواحد ما يجيش عليه في حد ذاتها مش هي الموت هو الموت ان ربنا يقول مش عايز المهم ان السبعه مروا صوت ربنا وربنا رفضهم كلهم وبعدين صموئيل قال لي يا سالم ما عندكش عيال ثاني قال له بقي بعد الصغير وده موجود مع الغنم يا سلام للدرجة دي الولد ده محتقر عند ابيه لدرجة انه في اليوم الع... اليوم ال... اليوم العظيم جدا اللي نبي الله الكبير صموئيل يجي يزور ويعمل زبيحة يزبح للرب يقول لهم تقدسوا وتعالوا معي إلى الزبيحة لا داود يدعى إلى الزبيحة ولا يدعى للخوف أمام النبي ولا يحضر الزيارة ولا ياخد بركة هذا الرجل مع الغنم قال له بسع بعض الصغير وهو مع الغنم قال له هتول الصغير اللي قال لي مع الغنم هاته. ولما ما شحهه ملكا ملك وصف اخوته وحل عليك الروح الخدس من ذلك الحين وفارق روح الرب شاول وبغده روح رديء من قبل الرب واصبح داود هو مسيح الرب عشان كده مش عجيب ان داود قال في احدى المرات الصغيرا كنت في بيت ابيك ومحتقرا <تصفيق> كنت عند بني أمي إخوتي كبار وحسان لكن ربنا اختار هذا الصريح لكن ثاني حالة يقوم بيها سموهيل في مسح داود ملكا ولما مسح داود ملكا ردتنا ان السفر سموهيل خلق سموهيل يبقى شوية عن الميدان والحكاية كلها ستتركز في داود خلقه هو الكتاب ايه وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعبا ثم قام سمئيل وذهب الى الرامه وهنا في موقف مؤثر ايه هو سمئيل نسح داود ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا وتركه كما هو يرعى الغنيمات القليلات في البرية ثم الايه المسحة ليه مسحة شرفية لا مسحة فاليه لكن لست معتها لشه ليه مجاش ورجع داود مرة اخرى <تصفيق> يرعى الغنيمات القليلات في البرية لغاية لما اصرق شاول الملك حل عليه الروح النجس وقالوله عايزين واحد يضرب لك على العود عشان تهدى كان بيهيد فاللي حواليه قالوله في واحد كويس اللي هو داود ابن يستدى ماله اجاب واحد من الغلمان وقال هو زي قد رأيت ابن الني يستدى بيت الضرب على العود وجبار دقس ورجو الحرب وفصيح ورجو الجميل والرب معه هذا الرجل الفصيح الجميل الذي يحسن الضرب على العود الذي يحسن الضرب على الناي وعلى القيسار وعلى العشرة كالتار راجل الشعر والتسبيح والقلب الرقيق سيدين يرعى الغنيمات القليلات في البرية وبعدين بقوا يجبوه لشاول كل ما شاول الروح النجس يتعبوا داود يضرب على العود فياكه شاول اوعى في كان بيهدأ من مجرد الضرب على العود شاول فغته روح رديء من عند الرب يعني اخي السلطان من رب العم يقدبه فما ينفعوش واحد عليه روح الرب ينجيه من هذا الروح النجد فكان داود واسطة. بين شاول وبين غضب الله. يراه الرب في نقاوة قلبه فيرغب. ويراه الروح النجس الذي على شاول فيخاف. كذا يحدث شاول اما سامويل فلم نعود نشمع عنه الا قليلا من غاية لما قربت ايامه ليموت فدع الشعب وقال لهم قلولي هل أنا خدت من عندكم حاجة هل أنا ظلمت حد فيكم هل أخدت حاجة من ممتلكات وقالوا لا قال لهم صيد أنا أقول لكم كلمة ربنا إليكم أنتوا عملتوا وعملتوا وعملتوا وسويتوا إلى آخر هذا الكلام أخيراً في سمويل الساعة خمسة وعشرين مات سمويل ودفن في في الرامة اكتفى بالصلاة والصلو. في ليلة كان يوقيها يوم مئاتاً كان يكسر ثواني من رشوب ونغم جابين شوين صن زيرين صن منسي برينة سماري لين تقرين قيان صوتاً بعيداً وسموناً ينانا كشين že mi jevují dny měti, žeže mi zklonují, když kopnou vraní, má to sár. Abíkají se mně zavřít, žežomu jenže soudu, můj děvno můžu bárat, žežomu jenže vědám, že Baba, že jinou stranou zemí jsou dělnanci, jen je ne, když se věnují círu, záběr, že jinou stranou jsou kouřivé, tohle je na بركاتكم ومقدساتكم ومناولاتكم ورحمتكم وشفاعتكم فلتكن معنا كلنا آمين في المسيح ربنا آمين يا يسوع اكونت سيرين وميلانان تكرينس كلمنا تكرينس ذكرنا بنقول يسو قد تقوم من بيقول بتزون بتواه شيء امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الغرب واغسر لنا زنوبنا كما نغسر نحن أيضاً للمسلمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نكينا من الشبير بالمسيح يسوع ربنا لأننا لك الملك والصول محبة الله الآب في ابنه الوحيد وشاركة موهبة الروح فدس تكون مع جميعكم أنزو بالسلام السلام ربكم معكم وما روحك